حيات الله وبرك الله فيكم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 مدني أدي شجاع في الفقه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بما قدم من العلم والمحاضرة الأولى كانت هنا في وفاة طالب الجنان على الانسبيك وتكلمت فيها حول أهمية طلب الفقه والمنهجية فيه فكيف يستطيع الفرد أن يتأصل في مسألة الفقه وبينت أن هناك منهجين أحدهما لأهل الفقه والآخر لأهل الحديث أريد أن أهل الفقه لهم منهج خاص وهو التمذهب أو السير على مذهب معين من المذاهب الاربعه المشهوره مثل مذهب امام مالك والشافعي والحنبلي والحنفي هذه المذاهب الأربعة المشهورة هي التي يتمذهب عليها الإنسان أي يأخذ مذهبا معينا ويسير عليه مع موافقته للدليل عليكم السلام ورحمة الله وأيضا هناك كثير من المذاهب الأخرى، ولكن لم تشتهر وأصحابها لم يشهروا هذه المذاهب مثل مذهب الليث بن سعد، وقيل فيه أنه كان أفضى من الإمام مالك رحمه الله، ولكن أصحابه لم يحمله أو لم يحمله أصحابه هناك أيضا مذاهب أخرى كالمذاهب الظاهري وغيره ولكن الذي ظهر أخيرا والذي عليه المعول في الأحكام الفقهية مع موافقة الدليل هي المذاهب الأربعة المعروفة الآن الإمام مالك والشافعي وأحمد والإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع هذا بالنسبة إلى الفقهاء وبالنسبة إلى الذين يريدون أن يؤصلوا مسألة الفقه عندهم ويتخصصون في الفقه من حيث الاستنتاطي وغيره ايضا هناك مذهب لأهل الحديث وهو دراسة الاحكام الفقهية من الادلة الاصلية المحفوظة وفي ذلك صنف العلماء في ذلك المصنفات الكثيرة منها أن الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ألف لابنه وهو صغير كتاب اسمه بلوغ المرام كتاب بالنسبة إلينا كبير ولكن ابن حجر رحمه الله صنفه لابنه حتى يعلمه الحديث وهو يقع فيما يزيد عن ألف حديث فهو يسير فيه على ذكر الأحاديث على الأبواب الفقهية بباءة من باب الطهارة ويقسمه إلى أبواب تعب المياه وغير ذلك من الأمور المعروفة. وغيره أيضا صنف في ذلك مثل عبد الغني النقيسي الجماعيلي رحمه الله صنف عمدة الأحكام. والأئمة الكفار أيضا صنفوا مصنفاتهم على السنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي والنمائج. فكثير صنف في ذلك الأدلة الأصلية ثم يستنبط منها الحكم لأننا قلنا في المرة الماضية أن الفقه هو الاستدلال والاستنباط ويقولون هو استنباط الأدلة الحكمة أو الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية استنباط الأدلة أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين قد من الله علينا ب. شرح هذا الكتاب الطيب وهو متن أبي شجاع في الفقه الشافعي أي على مذهب الإمام الشافعي شمس الدين محمد الشافعي رحمه الله وقد جاء هذا الكتاب حافلا ماتعا مختصرا في هذا الفقه هو ليس عمدة في فقه الشافعية ولكن نعم محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس ابن شافع رحمه الله رحمه الله هل بدأت به ما فهمت أخي ساجد طيب إن شاء الله تعالى سنجعل الأسئلة في آخر المحاضرة بإذن الله عز وجل فكما قلت أن هذا المتن الطيب جمع فيه الإمام كما سنتكلم في المقدمة التي قدم بها بين يدي الكتاب أنه صنف هذا الكتاب لحدث معين سنبينه إن شاء الله تعالى وقد خالف المذهب في خمس مسائل قد خالف المذهب في خمس مسائل وسنذكر إن شاء الله تعالى المعتمد عند المذهب الشافعي وإن كان هناك مسائل فيها مخالفة للدليل ذكرناها مع ذكر الدليل وسنتكلم إن شاء الله تعالى بالأحاديث الصحيحة ونستدل أيضا ببعض الآيات من نظم العمري رحمه الله على هذه أو على هذا المتن. نظم يقع في بألف وبدع أبيات لهذا الشرح وهو ماتع جدا سنذكر منه إن شاء الله تعالى ما يعيننا في شرحنا هذا ما يعيننا في شرحنا هذا أولا لابد أن نترجم لهذا المصنف الذي صنف الكتاب وهو شهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد المعروف بأبه شجاع وهو أيضا يعرف بأب الطيب الأصفهاني وهو من علماء الشافعية فكان جده من أصفهان وهو فلد بالبصرة التي هي في العراق قيل سنة 33 و 500 وقيل ايضا ثلاثة او 33 و 400 اختلف فيه اهل العلم في نسبته او في نسبة تاريخ ولادته بين 33 و خمسمائة وثلاث وثلاثين وأربعمائة. والشيخ أبو شجاع عليه السلام مرحبًا درس المذهب الشافعي ما يزيد عن أو ما يزيد على أربعين سنة أربعين سنة يدرس هذا الفقه ووفق الإمام الشافعي. حتى يعني لقبه بأنه فريد دهره فريد دهره لأنه وصل إلى مرتبة عالية في فهم الفقه الشافعي ودراسته وعمر طويلا أي وصل إلى سن كبير قيل أنه عاش مئة سنة. وستين سنة وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يختل له عضو من أعضائه فكانت كل أعضائه كل أعضاءه سليمة لم يختل فيها شيء فلما سئل عن سبب ذلك قال ما عصيت الله تعالى بعضو منها في السور فحفظها الله علي في الكبر وهذا من بركة العلم وبركة التقوى أن الله تبارك وتعالى حفظ لف أعضاءه حتى كثيرا ووصل إلى هذه المرحلة أو هذا السن الكبير وهو على ما هو عليه وقد تولى القضاء سنة سبعين وأربعين وأربعين مائة وأربعين مائة وكان في قضائه يوصف بالعدالة وذهب إلى المدينة المناورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام سافر إليها في آخر حياته وعمل على خدمة الحرم النبوي حتى توفاه الله تبارك وتعالى ودخناه بمسجده الذي بناه في منزله عند ضاب جبريل عليه السلام ورأسه قريب جدا من الحجارة النبوية كما قيل هذا. وله من الأمور العلمية الكثير والكثير، ولكن لم يصل إلينا من علمه ومن آثاره إلا كتابين شرح إقناع لقاضي القباه أبي الحسن الماوردي. فأيضا غاية الاختصار المسمى غاية التقريب متن أبي شجاع الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى وهو غاية الاختصار له أسماء منها غاية الاختصار وغاية التقريب ومتن أبي شجاع هذا المتن كان من المتون التي جمعت واختصرت المادة او الفن الذي يراد ان يفهم ويراد ان يجمع في امراته فكان ذلك داعيا لكثير من الناس أن يشرحوا هذا المد ويصنفوا فيه تصنيفات كثيرة منها المشروح ومنها المنظوم ومنها المنطور ومنها المختصر ومنها المطول والمقصود وغير ذلك فكان هذا من دركة العلم وهناك شرح اسمه كفاية الاختيار لابو بكر محمد ابن الحصني وهناك كتاب اسمه شرح مختصر أبي شجاع لشيخ اسمه أحمد الأخصاسي وهناك شرح مختصر يفك ألفاظه وهو لمحمد بن قاسم الغزي وهذا له حواشي هذا له حواشي منها حاشية البيجوري وحاشية العزيزي وحاشية القليوي وغير ذلك والحاشية هي تأتي ل أو تأتي على الشرح باستفادة في الكلام فحاشية البيجوري مثلا لأنها عندي نظرت فيها فهو يأتي على شرح محمد بن قاسم الغزي على أبي شجاع فيشرح يشرحه بالتفصيل يأتي على الكلام فيذكره المسائل اللغوية ويذكره المسائل الفقهية وما يحتاج إليه الكلام من شرح فيستفيد فيه فهذا الإيمان رحمه الله كما قلت له من هذا الفن باع وعلى كعبه فيه ورحمه الله تبارك وتعالى لما صنف هذا الكتاب قدم بمقدمة وهذا فعل أكثر العلماء في أنهم يقدموا لمصنفاتهم بمقدمة يعرف منها المراد من التصنيف فلذلك المقدمة مهمة جدا لابد لكل طالب علم إذا أراد أن يبدأ في فن أو يقرأ في مصنف أن يبدأ بالمقدمة ويفهم المراد من المقدمة لأن صاحب التصنيف يذكر في المقدمة الباعث على تصنيفه لهذا المصنف ويذكر الأمور التي تتعلق بالتصنيف، وهذا حال كل العلماء الذين يصنفون، إلا القليل الذي يدخل في المراد بدون ذكر المقدمة، وذلك إما لأن المتن أو المصنف الذي يصنفه لا يحتاج إلى مقدمة لبيانه ووضوحه. فالإمام رحمه الله كما قلت قدم بهذه المقدمة التي سنقرأها إن شاء الله تعالى قبل الشرح فقال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين فهذه مقدمة معروفة وهي من السنة بمكان وفي ذلك الدليل عليه من الكتاب والسنة أي على البداءة بالحمد فلذلك قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وبعض الشراح ذكر البسمة بعض الشرائح كالخطيب في الإقناع وأيضا ابن قاسم الغزي في كتابه المختصر على متن أبي شجاع ذكر أن الشيخ بدأ بالبسمة. فالبسملة والحمدلة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالبسملة ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رسائله ومكاتباته وأما الحمدلة فثبتت في خطبه صلوات الله وسلامه عليه أما الحديث ضعيف الذي يورده في كثير من الفقهاء في مصنفاتهم وفقن الأمر ديبال لا يبدأ فيه أو لا يبدأ فيه بسم الله أو بذكر الله أو بحمد الله فهو أبتَر أو أجزم أو أقطع فهذا الحديث ضعيف بمجموع طرقه ولا يرتقي إلى الحسن وقد حسنا الإمام النووي رحمه الله هواية الحمد ولكن الجمهور من أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث مطلقا فلذلك الأصل هو أن معناه صحيح ولكن أسانيده ضعيفة وهذا معروف عند المحدثين فلذلك الاعتماد في الأخذ بالحديث لا يكون إلا إذا كان صحيحا أما إذا كان معناه صحيحا وسنده ضعيفا ولفه ما يشهد له من الكتاب أو من السنة فهو يقال فيه أنه ضعيف ولكن معناه صحيح لذلك الاعتماد في ذلك على ما جاء في الكتاب في السنة وفي ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ملكة سبأ قال عن نبي الله سليمان لما أرسل عليها بكتاب قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ونقل صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك عند البخاري في كتاب بدء الوحي في رسالته إلى هراقش قال بسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة ثابتة في المكاذبات أما الحمد لله فثابتة في ماذا في الخطب وكما ذكرت في أول الكلام خطبة الحاجة التي كان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم دائما إن الحمد لله فبدأ بالحمد الله والله وتعالى بدأ بالحمد لله في كتابه العزيز وقال الحمد لله رب العالمين فهذا دليل من الكرآن ودليل من السنة على البداءة بالبسملة وبالحمد الله البسملة جار ومجروف فتقول بسم الله الرحمن الرحيم والله علم على الباري وفق كما قال سيبويه أعرف المعارف على الإطلاق ولا يسمى به غيره وفلنتصف بالألوهية والله أي المعبود ليس معه شريك ليس معه أحد في العبادة ولا في الملك لا معبودة بحق إلا الله فتقدير الكلام هنا فعل مؤخر مناسب للمقام كما قال كثير من أهل العلم وهو الصحيح فتقول بسم الله آكم وبسم الله أشرب وبسم الله أنام بسم الله أذاكر بسم الله أفعل أي شيء فالفعل جاء مؤخرا وهو تقديري أي لا يبهر ولكن تقدير الكلام في ذلك فتقول بسم الله معناها ابتدأ بجميع صفات كمالي لله تبارك وتعالى مع المحبة والتعظيم. أبتدعوا بجميع أسماء وصفات الله تبارك وتعالى في هذا الفعل. لأنك تذكر بسم الله. الله تبارك وتعالى يقول: أودع الله أودع الرحمن. أودع الله أودع الرحمن. فلله الأسماء الحسنى فتذكروا بأنك تددأ بجميع أسماء الله في هذا الأمر فتقول بسم الله آكم بسم الله أشرب بسم الله أنام فالبسملة في جميع أمورنا لا يجوز لأحد أن يفعل شيئا بدون البسملة وكما دللنا هذا واضح من الكتاب والسنة البسملة من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله بسم الله الرحمن الرحيم والله اسم لله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره وكما قلت ذكر سباويه رحمه الله إمام اللغة قوله أن الله أعرف المعارف على الإطلاق ثلاثة تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن الرحيم صفتان لله تبارك وتعالى وإسمان له ومشتقاني من صفة الرحمة وقيل فيهما معاني كثيرة منها أن الرحمن وهو المتصف بأنه رحمن السماوات والأرض ويرحم المسلم والكافر في الدنيا والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين كما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم فلذلك يقال بأن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة فهو يعامل في الدنيا بأن الله تبارك وتعالى يعامل الكافر والمؤمن. بالرحمة أي بسفة الرحمه، فيرزق هذا ويرزق هذا فينعم على هذا وذاك أما في الآخرة فالله تبارك وتعالى يعامل الكافر يعامل الكافر بالعدل ويعامله. المؤمناء بالرحمة فكان رحيما بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي شأن عظيم وجب أو على كل إنسان أن يبدأ بها في كل أموره في كل أموره وهذا لاتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ثم قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وكما ذكرت الحمدلة ثابتة من القرآن والسنة وذكر هنا الحمد لله رب العالمين وهذه آية من سورة الفاتحة فالحمد أحسن ما قيل فيها وما قاله في الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال بأن الحمد هو ذكر الله بجميع الصفات أو بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم فكثرة المحامد هو الثناء وإن خلا الحمد من المحبة أو التعظيم فهو مدهن فهذه مسألة مهمة لا بد أن نفهمها ونحفظها جيدا فالحمد ذكر الله بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم وإن خلى من أحدهما فهو متهم وتكرار المحامدي هو الثناء فالحمد هو الذكر لذلك الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث القلسي الذي رواه أبو فريدة رضي الله عنه كما في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنا علي عبدي فالحمد في الذكر ذكر الله تبارك وتعالى بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم وذكر الله تبارك وتعالى هو المتصف بالألهية وله المحامد كلها وقل في الحمد للاستغراق أو الألف واللام في الحمد للإستغراق أي تستغرق جميع المحامد لله تبارك وتعالى رب العالمين الرب فى الذي يربي جميع المخلوقات بنعمه وبفضله ورزقه فالله تبارك وتعالى ربانا وربى جميع العالمين بنعمه وفضله لذلك سمي ربا واجهت أن يوصف غيره بهذا الاسم مع الإضافة مع الإضافة تقول رب تيتي وتقول رب الداب وتقول رب الداب أما إذا أفرد الاسم هذا أي قلت الرب فهو المتصف به الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين العالمين جمع عالم وأصلها أي أن الجمع للعالم عالمون أم عوالم ولكن جاءت هنا مجهورة لأنه مجهور بالاضافة تقول الحمد لله رب العالمين فجمعوا عالم كما قلت عالمون أو عوالم فالعالم مثل عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الملائكة وعالم الحشرات وعالم البحار وغير ذلك من العوالم فكل ما سوى الله عالم فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم ثم قال رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصلى الله على الصلاة هنا قيل في معناها أقوال كثيرة منها الدعاء ومنها بعض الثناء وغير ذلك ولكن أحسن ما قيل فيها كما أخرج البخاري رحمه الله معلقا ووصله غيره عن أبي العالية رضي الله عنه وفاء من التابعين قيل أقال بأن أبي عليكم عليكم. بأن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائِ الأعلى، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائِ الأعلى، فصلاة الملائِك على الناس هو الاستغفار لهم، هو الاستغفار لهم كما يفعل. كما جاء في الحديث الذين يجلسون في المساجد فتستغفر الملائكة لهم ما دونت في ما دونت في مصلaka فالملائكة تدعو لك وتصلي عليك أي تستغفر لك فهذه معنى أو هذا معنى الصلاة على النبي وصلى الله على سيدنا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولدي آدم كما قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد في غير العبادات التي أمر فيها بأن يفرد بلسم كقوله صلى الله عليه وسلم في التشاهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي الصلاة الإبراهيمية أيضا اللهم مصلّي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم فلا يذكر السيد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصيغة. والعبادات موقوفة أما في غير الأمور هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا صلى الله عليه واله وسلم ويذكر بالسيد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم قال رحمه الله على سيدنا محمد النبي. النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من فريات إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهو خيار من خيار من خيار، وهو من سلالة طيبة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر أخنا ابن بوا. قال محمد النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ليس بعده نبي، وهو آخر المرسلين، ليس بعده رسول، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وآله الطاهرين، وآله الطاهرين، وفي معنى الآل أقوال كثيرة. عند أهل العلم وذكر بعضا منها الإمام ابن القيم رحمه الله ولكن الراجح وهذا ما أرجحه أن الآل معناها الأتباع أي المؤمنون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول للإمام الشافعي رحمه الله ورواية للإمام أحمد وقضل للنوذي رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهم من الأئمة الكبار. ويشهد لهذا الدليل من الكتاب العظيم قضى الله تبارك وتعالى النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فذكر هنا الآل وهم أتباع فرعون يذكر الآل على الأتباع لذلك كان آل النبي أي أتباعه أما إذا قيل آل بيت النبي وذكر تخصيص بالبيت فهم أزواجه وأقاربه برج الله يخبر عنهم أجمعين هنا رحمه الله قال وآله الطاهرين أي المتطاهرين أصحاب الطهارة وصحابته أجمعين وذكر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهذا فرض على كل إنسان مسلم أن يترضى على جميع الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد اختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون له وزراء ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله فالصحابة كلهم خير الطرية بعد الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين ثم بعد ذلك قال قال القاضي ابو شجاع احمد بن الحسن ابن احمد الاصفهاني رحمه الله تبارك وتعالى هنا نتكلم بعض الشيء عن الذي ذكره بسبب تصنيف الكتاب نحن تكلمنا عن القاضي ابو شجاع من حيث ترجم له سريعة فذكرنا من هو وعلوه كعبه في العلم وغير ذلك فرحمه الله تبارك بالسائلين أن يدعو لهم وأن يتقرب إليهم حتى يوصل لهم المعلومة الصحيحة سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي رحمه الله نذكر شيئا بسيطا عنه حتى لا يطول المقام وهو كما قلت محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع وحين تهي نسب أو جد مع جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطالب من نسب عبد المطالب فرحمه الله تبارك وتعالى ولقى في عام خمسين ومية من الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و طلب العلم في صغره وقد حفظ القرآن وهو في سن عشر سنين لم يجاوز العشر حتى ختم القرآن استظهارا عن ظهر قلب وترعى في الفنون وحبة هدت إليه العلم و. سار فيه وتتلمد على كثير من الناس العلماء الكبار حتى وصل إلى أنه ذهب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله ولكن وصل بعد أن مات تتلقى العلم عن أبي أبي الحسن فأخذ اصحاب الامام ابي حنيفة فاخذ عنهم ثم ناظرهم واتبعه كثير من اصحاب المذهب الحن... الحنفي لما رأوا في كلامه الدليل ولاننا نعرف ان المذهب الحنفي بعيدا عن نعقل الوحي والسنة فكان يأخذ فكانوا يأخذون بالرأي دائما فذلك كان المذهب الحنفي أبعد المذاهب الثلاثة الباقية أو أبعد المذاهب الأربعة فقدم عليه المذاهب الثلاثة أو المذاهب الثلاث لاستخدامهم أو استنادهم على الأدلة ليس المجال هنا متسعا لترجمة الإمام الشافعي ولكن هذه نبذة عنه ولمن أراد أن يراجع ترجمته ففيها الكلام الكثير فقال رحمه الله أعمل, أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والرحمة الله تعالى عليه ورهباؤنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز في غاية الاختصار أي مختصرا جدا ليقرب إلى الفهم ليقرب إلى الفهم لأن المتن إذا كان مبسطا كان يؤدي إلى الوصول المباشر. الوصول المباشر للمعلومة والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه ما قل لفظه وكثر معناه كما نقول المتن المتن هو كلام مختصر يحتاج إلى شرح كذا المختصر المختصر ما قل لفظه وكثر معناه فقال رحمه الله في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز أي الذي ينظر أو يقف عليه يصل به إلى المطلوب وهذا هو الراجع الذي يريده الشخص أن يجد يجتهد يجهد أو يجهد نفسه في البحث ولكن يريد أن ينجز ليقرب على المتعلم درسه ويسهله على المبتدئ حفظه فهو الغاية من هذا المثل وجمعه ان يسهل على الدارس درسه اي دراسته ويكون يسيرا بسيطا مبسطا وايضا يسهل على المبتدئ حفظه أي الذي يبتدئ ويريد أن يبتدئ في هذا المد يسفل عليه حفظ يسفل عليه حفظ هذا المد ثم قال وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فرحمه الله تبارك وتعالى ذكر أنه ذكر فيه جملة من التقسيمات التي تؤدي للغرض الذي تؤدي للغرد فذكر فيه أنه أكثر فيه من التقسيمات ليسهل على الطلاب فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب فأجابه إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير وهذا طيب في صوت إن شاء الله طيب لكن الصوت خدح إن شاء الله عندي باقي الأفر طيب الحمد لله الله ستكون طيب ان شاء الله تعالى طيب يعني باقي لنا بعض الوقت ان شاء الله تعالى اا احب فقط ان اذكر المقدمة التي نظمها الشيخ رحمه الله العمريطي الشافعي في نظمه نهاية التدريب الذي وقع في 1000 و بيت وهذه إن حفظها الطالب يعني وضع قدمه على شيء ثابت وهذه جيدة جدا وحفظها سهل يعني تستطيع ان تحفظ هذه المقدمة التي اذكرها في وقت يسير نعم وحفظها إن شاء الله. فقال الناظم العمريتي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد اصطفى للعلم خير خلقه وشرفاه وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأمام محمد واله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه وبعد ذات العلم خير رافعي لاسيما فقه في الامام الشافعي لاسيما فقه الامام الشافعي فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد مطبقا بعلمه الطباق مطابقا للوارد اتفاقا مجددا في عصره للملة وبعده اصحابه الاجلة اعظم بهم أئمة وحزبهم ايمانهم وخير كتب كتبهم وصنف القاضي ابو شجاعي مختصرا في غاية الابداع وغاية التقريب والتدريب فصار يسمى غاية التقريب مع كثرة التقسيم في الكتاب وحصره خصال كل باب نظمته مستوفيا لعلمه مسهلا لحفظه وفهمه معما به تبرعا الحقته او لازما كمطلق قيادته تتمة لاصله الاصيل ولم ولم يميز خشية التطويل وحيث جاء الحكم في كتابه مضعفا اتيت بالمثال مبينا اختاره بنقله ورب ما حدفته من أصله لم أجد لحمله دليلا ولا إلى تأويله سبيلا وقد مشيت مشيه في الغالب في عدده وحدده المناسب مرتبا ترتيبه مبينا مخاطبا للمبتدي مثلي أنا فجاء مثل الشرح في الهضوح وكنت فيه كالأب النصوح أرجو بذات أعظم الثواب والنفع في الدارين بالكتاب وربنا المسؤول في نيل الأمل والعون في الإتمام مع حسن العمل آمين نسأل الله أن يجعلنا كذلك فهذا العمريت رحمه الله صنفا المصنف أو صنف النظم على غاية التقيب أو متن أبي شجاع كما قلت هذه المقدمة فقط نظمها نظما جيدا ويعني المقدمة هذه تحتاج إلى شرح ولكن يكفينا شرح المتن الأصلي وقلت فقط سأحيل بعض الأبيات من المنظومة للاستشهاد بها وزيادة المعرفة او زيادة التأكيد في الحكم او غير ذلك لان لو نظرنا الى المنظومة لرأيناها اسهل في الحفظ من المتن وبعد ذلك حتى لما ندخل في الصلاة والوضوء والباقي الاحكام والابواب الفقهية سننظر ان العمرية رحمه الله قد نضعنا الأحكام والشروط والأركام بطريقة سهلة إذا أردنا أن نحفظ بعضا منها نستذكره في أي وقت إن شاء الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله يعني مثلا يقول في العمريات يقول في المسحة للخفين ويمسح الموا ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي. يقول أولاً ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته ويمسح الموالي ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي. وهكذا في بقية. فهو يذكر بطريقة جميلة جداً وتقسيم رائع. ال أحكام أو الشروط أو الأركان أو غير ذلك فيعني من أراد أن يسير معنا في هذا يحاول أن يحفظ المنظومة فهي جيدة إن شاء الله تعالى وذلك يجعله يركز في علم الفقه إن شاء الله تعالى كما قلنا هذا الكتاب ليس عنده في الفقه الشافعي ولكن إذا درسه الشخص مع دراسة الدليل وفهمه جيدا وتوسع فيه أغناه عن كثير من الكتب الأخرى أغناه عن كثير من الكتب الأخرى فان شاء الله تعالى نسير معا في هذه المدارسة الطيبة المباركة بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفضل ونعمه حتى تكمل عندنا الملكة الفقهية إن شاء الله تعالى نستطيع أن نستمت الأحكام ونستدل للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على هذا بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم إن كان هناك استفسار إن شاء الله تعالى أو سؤال في ما ذكرته من الكلام فهذا يكون فيه استجابة إن شاء الله تعالى وإياكم الشيخ الحبيب الفاضل سمير السكندر نفع الله بك احد اشارات على عند الاستئصار موقف استراتيجي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مستحق> طيب خلاص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب نسعد الله بكم جميعا طيب يعني آه احنا كباقي الاخوه يسالونا عن المحاضر الذي يلقي هذا الدرس وكما قلت قبل أن هذا مطلوب وكما قال فيه الإمام ابن سيرين رحمه الله كما عند مسلم في صحيحه إن هذا العلم دين الدين فمنظر عمن تأخذون دينكم فالاصطف العلم أن يأخذ من أهل العلم وأفواههم ويتلقى عنهم ونحن جميعا طلاب العلم هدفنا هو وصول المعلومة التي تكلم بها أهل العلم إلى بعضنا البعض فنحن بابا إليهم فنحن بابا إليهم حفظ الله تبارك تعالى من كان على قيد الحياة منهم ورحم الله تبارك تعالى من مات منهم وكما قلت وفيكم بارك الله ونفع الله كأمر عام من هذه ثاني محاضرة لي هنا في هذه الغرفة وأول محاضرة في غرفتي و لموقعي على الانترنت موقع المسندي للعلوم الشرعية وموقع اهل الاسناد للحديث وعلومه و اخذت جملة من الحديث وعلومه من بعض الافاضل منهم الشيخ طارق ابن عوض الله ولازمته. أكثر من سنتين ولي أيضا مكالمات مع الشيخ الفاضل الحويني رحمه الله وهناك بعض المشايخ الذين قرأت عليهم بعض المتون ولكن ليس معروفين لأنهم في بلدتي أو في منطقتي ولكن الأصل في هذا العلم ليس فقط هو التسكية من أهل العلم الكبار ولكن موافقة ما يقوله القائل مع ما جاء في النصوص الصحيحة لأن هناك من يتكلمون بكلامنا ولكن لا يتكلمون بموافقة الشرع. لذلك سفن الثور رحمه الله لما تكلم في هذا الأمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال فالذي يريد أن يوافق أعماله أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى مدى هذا المقياس فالأصل هو هذا العلم والعلم أخوذ من أفواه الرجال لذلك جاء كان الإسناد هو الخصيصة التي اختص الله بها هذه الأمة وأهل الحديث والأثر الذين أفنوا أعمارهم في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير دليل على هذا الأمر فالله المستعان. وقفلت عليكم برك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وبارك الله في الحضور وزادكم علما وفضلا وشرفا نفع الله فيكم جميعا ورفع قدركم وتفوأت من الجنة منزلا الحمد لله رب العالمين كن له سبحانه علينا من نعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فالحمد لله الذي من علينا وامتن علينا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من خلقه بالعلم وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أسباع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبعين له في القول والعمل إنه تعالى مجيب الدعاء